بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصقى من آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يُخمن ولا يُغني من جوع وجوه اليومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة